بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هم فتين حتى تأتيهم البينة رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَطْلُسُ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد مَا جَاءَتْ قَوْمَ البَيْنِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها Olaik um şer al-bariyya. İnna al-lazin amanu ve bīm jannātin tuʿadnu ذلك لمن خشي ربك